بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يستخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من عدونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا ينبعون إلى أنفسهم ضرور ولا نفعا ولا يذلكون موتا ولا حياة ولا نسورا وَقَالَ الذين كفروا إن هذا إلا إختم اكتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا وقالوا أتاصر الأولين اكتسبها فهي كلها عليه ذكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم الفطرة السماوات والأرض إنه كان رفورا رحيما وقالوا ما بهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه مذيرا أغل الغاء إليه كنز أو تقول له جنة من يأكل منها وقال الظالم من تستبعون إلا رجلا مسكورا اغضب كيف ضربوا لك الألفان فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تَذَكَّرْ أَهْلَ النَّجِيِّ لَشَاءَ أَنْ شاء جَعَلَ لَكَ الْخَيْرَ إِنَّ ذَلِكَ جَنَّاتٌ تجري, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتبنا لمن كذب للساعة كعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظهم وإذا تلقوا منها مكانا ضيقا مطررا لنبعوا ذنالك ثبورا لا تبعوا اليوم ثبورا واحدا وابعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الثلج التي نعب كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فينا ما يشاءون قالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يشعرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نستخد من دونك من أولياء ولكن ما استعملوا آباد حتى نس الزكاة وكانوا قوما غراء فقد كذبوا بما تقولون أما تستطيعون خبص ولا نصرة ومن يظلم يلقى له عذابا كبيرا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ لِبَاسًا ظَاهِرًا وَلِبَاسًا بَاطِنًا وَآتَيْنَاكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليها الْمَلَائِكَةُ أو نرى ربها لقد استكبروا في أنفسهم وعثوا عثوا كبيرا يوم يعون من الملائكة لا وشرى يومئذ من المجرمين ويقولون ما جرى ما حدورا وقد لنا إلى ما علمنا العمل فجعلناهذا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للضفمان وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لَئِنِ اتَّقَدْتُمُ الرَّسُولَ لَأَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ لَنَا خَصِيمًا يَا وَيْلَتَا لَيْلَم أَسْتَخِذُ ثُلَّالًا قَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إداني وكان الشيطان للإنسان قدولا وقال الظسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك اجعلنا بكل مدين عدوا من المجرمين وتفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا هزن عليه القرآن جملة واحدة كذلك من فدك به أؤادك ورتلناه تضطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تثيرا الذين يشعرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرق مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا منسى الكتاب وجعلنا معه أخاه مارون وزيرا اقول الناذر الى يقال من الذين كذبوا باياتنا فدم نظنا من تذيره وقوم لوث لم ما كذبوا فصنا اغرقناهم واجعناهم واعلمن لات الايه واخذنا عذابا اليما وَآدَمَ ثَمُودَ وَأَخَذَ قَوْمَ سِيوَ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلٌّ وَجَدْنَا لَهُ الأَمْثَالَ وَكُلًّا تَدَبّرْنَا تَدْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُنْسِخَتْ نَظَرًا سُرُورًا أَفَلَمْ يَكُولُوا يَرَيْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ رُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَسْتَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِيَتِنَا لَوْمَا أَنْ عَلَيْهَا سَوْفَ يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أفأنت تكون عليه وكيلاً. أَمْ كَانَ عليه مِنَّا قُلْ أَفَتُنَبِّئُونَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِغَيْبٍ أَمْ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى رصبك كيف نستى الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا حجبا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لِبَاسًا والنوم سُبَاتًا وجعل النهار نُشُورًا وهو الذي أرسل الرِّيَاحَ بُشْرًا بين يدي رحمته وأنزلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا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 ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نبيرا فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عز فراط وهذا رلق الجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي طلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وطهرا وكاه ربك طبيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يطفهم وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَلَى رَبِّهِ شَهِيدًا وتوسكل على الحي الذي لا يموت وتزلش بحمده وتفاجل بدنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في فسة في أيام ثم استوى على العرش الرحمن تسأل به خبيرا وَإِذَا أخيل لهم اسجدوا للضحمن قالوا وما الضحنان أنا اسجد بما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعلت السماء بروجا وجعلت لها فراجا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِفَّةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْمُكَذِّبُونَ قَالُوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرس عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها كانت مستقرا ومقاما والذين إذا أنسقوا لم يسركوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقصرون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون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 وَكَانَ اللَّهُ رَحِيمٌ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ إِلَّا هُوَ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْنَعُونَ السُّوءُ وَإِذَا مَرُووا بِاللَّهِ مَرُووا فِي والذين إذا بسروا بآيات ربهم لم يفضوا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هذ لنا من أزواجنا ودعدياتنا قضة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولا كيجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها سحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يحذر بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون بزاما